الآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا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 وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أنزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا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 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحط عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أَهْلَكْنَا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد الْعَاجِلَةَ عجلنا له فيها ما نشاء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 إن المبدلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لكم فقل لهم طولا ميسورا